أنا مش موجودة دلوقتي من فضلك سيبرسالة بعد ما تسمع صوت السفارة جنات حبيبتي بجد أنا آسف مش عايز أحس اني غلطان أني صرحتك بس صدقيني كل ده كان مواضي اديني فرصه فرصة لك أنك اغلى حاجة عندي عشان خطريك بجد مش قادر عايش من غيرك استحمل حس انا الوحدي بان تجربك الاولى بقت مش فرقة قوي عندي هتاخد وقت جوايا وخيفة ما تتنسيش فيها ساعدني استنى ويايا سمحني إن كنت عصابية استحملها حد ما حس انا الوحدي بان تجربك الاولى بقت مش فرقة اوى عندي هتاخد وقت جوا وخيفة ما تتنسيش فيها ساعة تنستني I ان تجربك الأولى بقت مش فارقه قوي عندي هتاخد وقت يا جوايا وخايفه ما تتنسيش فيا ساعدني استنى ويايا سامحني ان كنت قصرت Zdjęcia i montaż Zdjęcia i